الا وان حرم الله محارمه الا وان في الجسد مضه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث سادس حديث اللحيه مروي واحد اللي قولي أنا عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قاله يخويري أبي عبد الله نعمان بن, بن بشير يخويري سمعت رسول الله رسولك الله مقلعي صلى الله عليه وسلم يقول حال إليهي إن الخلال خلاش بيين وعدهي وإن الحرام حرام تبين وعدهي وبينهما لبدا سوحا ودحييو مجتبهاتهم الرمائس كو يك مُجْتَهِدَاتُ الْأَرِمَائِ اسْكُو ايغْ نُسْقِي غَبَلَا حَقُّ قَوْلًا أُمُورُ الْمُجْتَهِدَاتِ لَكِنْ مُسْقَدًا مُتَحَقِّقَةٌ وَأُمُورُهُمْ كَمَا تَاوُ مُجْتَهِدَاتُ الْأَرِمَائِ اسْكُو ايغْ أَيَا اُدْخِهِيَا خَلَاشِي حَرَامْتُ فَأَرِمَاهَا سَو لَا يَعْلَمُهُ نَوْسًا أُجَيْن كَثِيرٌ إِنْ بَرَأْنَا مِنْ النَّاسِ دَتَّكَ مِطَأ فَمَنِ التَّقَاقُفْ كِسْكَ إِلَالِيَ فقد استبرأ وَخَلَاهَا شو ايغْ إِقْ لدينه الدين تيسا إيا وإرضه شرف تيسا ومن وقع قفه في الشبهات وحيالها اسكوئك وقع وقع وخو كردع في الحرام حرام وذلك قفكه سنكررعي حول إلالي الميديه حول كره سيارع حول كو إلالينا حول الحما سيرها هريريس يشيك وحا سودك ديجيا أن يرتع إنو حاليه الضاق فيه في الحما سيرها بحديس إنو الضاق ала бараруга وان لكل ملك بقر كسوخا اسمعي خنن سيرو ала бараруга وان حم الله سيرها الىه تعالى واسريا الله محارمه ووحيالها او حرمت ميميه ала бараруга وان في جسد الجيرك دقي سوخا كسوغان مدقتن علهربه اذا صلحت عكس مركي هداغتو صلحت جسد الجيرك وهلا هغاق كل دمنتس واذا فسدت مركي فساد فسدد جسد الجركه فهذا كله دمانتيس على درارغه وهي عكس سلبك القلب ووطنه ديت كانه waxaa weeyeen waax diif aqwi oo qawaaqi taween islaamka kamita sababto ah arin haram bash saxhtamaad bihe karamba arin haram ah حلال وسمين ارين اتق شكي وي اوبان كلا خلاص انت فحن هنا كهر مامايا بصير شيخ دينك عدي ارين حرام دليل على كسو ري انه حرام ف وكتجكسري خلاص وا حلال وسمين وي حكومه كلا عبد واللهش كفجن بل شيخ افراد ميا تشري كلام ما بتشريكم فك مركه اخرباوا وحي شبه كتما بكثهو وحي أطنكود خلاص مركوها طريقة أطنك أنا بي عبد الله يقول يا بي عبد الله وقو يضا نعمار ابن بشير رضي الله عنهما سيابيس بيله رضيخان وضيابيس السحابي قال وحي ربي عبد الله صنعت رسول الله رسول كاللهم صلى الله عليه وسلم يقول حالة أوليه إن الحلال حلاشو بهير وعض خلاشو نعم لكن لا يتعلم فترة في عنا ويقول حلال عطف ويدنا يأتمدون علومات الشيخ بريس كحلال ميا ملاعوني كرا ويقول أتمدون بضعنا وحيلا بذكر علومات ويدنا ويدنا ويقول أركا ويقول أركا هو حرام حرامة ربعين قيل الله شكرا أكثر كل فقط بوقف كل رئياتين في رئياتين أيولي يا شيخ بركة, بركة ملاعوني كرا موفو ملاكا ذكرا فلتك كواه دي للي حاشرع وكغل ويقول أتمدون hayla halaal atmi ah wakasa ah yaa nasheey shiq wax magara kara suuq inta tabo laakin markaa uu su'eesha wado wax yar ma haney haram oo qii u raadinay sheekadan saas u qabbaron oo tamid alaab ka qaado ila wax ku soo gadaa miskaleen aan u wado bixleedu aan wax wa mufaaf ibrees kaasii galaydaas iyo wa kaasahidir kaasii xoolahaas ariga jeela looda wa ku waasa aanaha xalal wa abaa guurka sharci ga gabar aad biid laga doono laba mar qaatiy u taagento ayadi raalniyo wa kaasah xalal wa taasa قمار كي وحوين وعبا وبينهما حلاشا يحرامتا بحيو دواحا وحبا المشتبهاتم أي أمور المشتبهاتم قريما اسكوئك أجا كتيرا أو حلال نماذا هذا اي حرام ولو بايسا كلا عبايا اسكوئك كان شباسنا لباما يا راب قيم هذا لباما يا راب أي قيم هذا مروقوا كيمانا كي من حيث الدليل مروقوا كيمانا من حيث الدلالة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 مرنى حق الدلالة وهو حديث هو صحيح لكن دليل ما قولي يهي أرنطان مسيء ونأحن لماذا سأشتباهه في معنى لماذا عن مكهب لا يهي حديثه مسيء كهب لا بضا ما يهي قبلي لكن بالإلهي فضل يسوحا ما تره أر المتشاوي مطلقة إسكاة عمضوا واحد ما شيء حلال وشرق إلهي سيجيب حلال وهو إيا شيء حرام وهو إلهي بشرق حقوقه سيجيب حرام وهو هي شيء لا هير ومنت شفي له الاشياء شيء وا حلال او دتي او عدي قف قف ونسبة. قف على فينا شيء هو او عدي حرام شيء هو اسك ابي لكن شيء عند الله قبول كله انا حرام انا حلال في دره في محاكمه به مجت... متش... مشتبهات لا يعلمه الا سن كثير ان بدل من انتي كلا. انتي كلا ما صدق قبول ان بدل أو دتي او انت انت الا شيمحان صالح اثير ان بدنها ديل ان بدن او كلام اوغما حتى قليل اوغما اه ان بدن او ديل لما ديل حتى اكثر كان اوغين لما ديل قد اكثر لطير قليل كان اوغ لا ديل كثير ديل كثير كلا اوغوا الا لله قدي لك عبر رمض كثير كثير نقه اه مركه شيبي حب له هي الرمض على لكن علمي قف ضال العلم ان قف ام يساء كان لا يعلموننا oo كثير in kaxir uu baramnaa suka bnaa kaxir kasmaan intii kale oo marka xog uu u leeyahay oo ama halaal ah ama xaram ee qofka marka dalilkiisa ma uga sababaha isdibaaha keenana wa afar shay uu leeyahay maxamed saali khaymi afar shay qillada ilmi qofka ilmi ma barama oo waa aan iyo oo arta اسغا دليل كي يقانوا المدلول كاساركه فاهم كي يا يا وسببك الا اشتباهك انت افراد وهن راهو صدخات صدخات التفسير في التدبر اسغا اسكلفي حقوق علمي او يقان اياته او يقان يا حديثه او يقان او فيري لها وك ميزام لها دليل كعدا او صوبخله اسغا وخر راهو فيت فوط اسكلفي يما او فيري ما شيء sifad iyo shay daran wuxuu yahay uu ka koobay ma isku kalifa sidoo kale aadana doonso in isku kalifay ma kala caba marka waxa weeyaan at tafsir fi tadabbur saga ka gaabiyay iguu furfuriyo kan afraad wara kanu ama shay gaawani adu haram ka ammin marka samarka hadduu xalaal ka ammin xuruudada daliil xalaaleya daliil haram tinayaana ااه بيسوره كو خاما بيخا بيخاما فيكيه قا وقصو ميي قفكه كل الهي كلي توغي هو هلي هايتيسور حق حاجيره والهي كيف صله توغ دها اه سبحان الله الاوهن الضوف العالم ما قست حن هديتي تدليلك اتمي مسالهنا تطديليه هرت ميي كلي لكن kale dibadda waxa jiraa daliiil xalaal ka dhiga masuule maya wa soo qasdi u jeedda cimawe u jeedda xumada saaxaq ka in da saabe sidaa tarteyda shay buunkii sadarteenad ogaato ilaah u gabaq taasa ka شيء يمكنك إسكوئك على حلم تيسواك نصيدا ديالبيل ماذا يقول خيري صلى الله عليه وسلم فمنت تقشبهات وحيالها إسكوئة كيكتوفك إسكيل عليها إستبرأ نسخة محققة فقط إستبرأت مقرم إستبرأت مقرم آآ لكن فقط إستبرأت وحيكوطها الله بخارج ووكوطها الله حديثنا هذا هو حديث بخارج مسلم نسخة الصحيحين كأه فقط كمطه الله حديث يقولون وحوالي ومتفق عليه lafiro u keenay marka waxaa weeyaan is tabraqa qofkaas inuu bari u noqdo dalbaday leedini diintiis diintiis u baraa oo dalbaday oo diintiisay seebaraa ugu dalbana shaygi isku ekaaday haduu ka togaaday shaygi isku ekaaday haduu ka togaaday xaraan wa ka badbaadi diintiis u badbaato ilaahi dami ka magdi irdrisi ya واقف براء اوض البضي دين تيسا ايوه ارد جيسا لبا با با با ومن واقع قصي كردعه في الشبهات وحيالاه اسكوئك اكطاف في كردعه ومتشابهات روحي ان حلال المدى ودو حرام المدى ودو عدين اسكاقب في الحرام حرامتي ودو كردعي شيء ان كان عدين هدو حرامتي ودو حرامتي حال لوليتش ايدا لباق طولي كل مدو جرادين اميس كميدا لوليتش ايدا إن لوراقه <سؤال> دو شايغا حديبه ان خلنما يخرنما سن كلا <سؤال> عداين هاضد فدخدا ودنبي حران و ابو كدخه اذن اسوبين ودوشاي انو سحاران ما كن بل كب حرانت اب كب او وهاي لميتاي شنو انغ يري صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق توغن علبه أن أشتري في الشباب تحدث stumbled upon him. لكنهم يعني فهم يقولون أن أشتري adalah أن أشتري في الشباب. زماcu الشباب دينا سوف يشبه inan another. OBZ. علم يحقًا إن��� يجب الذك pega他們. و حتى يكتب suشو يا رقائِ حقابasına. ولكن أن أشتريًا بالعمل زاد حتى يذهب إلى السرطان조ر باللورا في الأفضل. ليست الآن طبيعًا، فإن جاءتهم لاحق و نريته بكل أفضل الله موتli sup Guillaume. صراف اسحو marka qofkii shubahahtaa ku dhaca xaraamtu ku dhanaacneyd waah weeye shaygaad ka shakida haddii ka joogi diido naftaad waxay noqonayda inay heegaanka ku sii ku wado oo marka dani xaraam dad aad dhaxu wadaa xaraam dad aad dhaxra ka gadaa walaal asmaana ku fasiraa shii muhammad salax uu xayminu wqooyi wejiga horad mutashabi waxa noqday sige maru noqdo markuu لكن هذا ليس من المتشابه لرمان حرام قتلهم وانا لو ادعى انه حرام قتلية سبب سؤال قاعد هذا كل واحد ما كثرة ضرره عن نبئه فهو حرام وقاعد آيات رانا لك قاسي آيات رانا لك قاسينا واحد تعالى ويسألونك عن الخمر والميسير نبيا واحد فويدين يا قمرادا يا قمركا قل فيهما اسم كبير wa marafiilnaas ko waxa ku sugan debi weyn nafsan taa ku jiray oo weygay aragtii markay qamaraan aragtidu sidoo Soomaalida ka dhexsey markuu qamaran inkana toban xaraab oo qamaran halka markuu yiraa musaakinta lo qala toban kaba macfii ku jiray soomajid macfii waa ku jir laakin wala is dilo wala is maca ah wa marka macfii waa ku jira een markuu qof ka cebo murugada iyo deynaa iska nashaad nashaad iska maqnao iska farx farxaa ah ila aqliga waxa maftu qof waxa ka fikir siinay kha aqliga iyo danaa taga markaasuu fikirkiya ka baaba iska farx farxaa kuma laho a'uud billahi ah ila aqliga naga tagsi fa aqliga طيب بس ما كثر الضرر على نفيه فهو حرام ضمان وحكست او ضرر كسو كوينادو نخصي و حرام بل سيجار ما كاسوسا مسك سيجار نخصي ماليه اسو ما حتى كو ما يرى معصي يا نخصي ماليه حرام و خاين ضمان دكاترتي مسلمين قالوا لي غولينو بارف لي o dadka wadnah madobeeyo sanbadaha madobeeyo erka dhigo o dadka dilo kumanaan awdin tan miday sanadby wa qatil oo ittifaaqa aa arwaa arkaynin wadan gaala sigaar wa go'ay ayaan darrada ma haysta sabarkaas dareemi ayaan luguma hada kar qofna ku ma hada kar walaa ciqaaba siddeed iyo toban sano qof ka yarnaa waxa laga soo qarin ma ayuu awe rigaarka la isagaa u jaran jir. chanacirtii ku qoraynu lugu xabi karo. waayayay iri marka meel shaqo joogaa wuxuu marka maalinteda waa u baxaa xafada marka meela loo sameey meeshaas la lagu qoray in lugu xabi karo. marka wuxuu shaqo qoray birifti shaqada markii dalisoodayno saaxiib an garish taa ku xutuur uga soo waashebal wal aq wa waqti marka saanta duu ka digan aqta saaray marka yi sheega haramkan joognaa haramkan saake ka kaabbu ku dhex sala darbiga dool wuxaa haa kaabba muslimiintu bal xaggaayto kala miski kaay ku dhex sala darbigi salaan tii gaar yar soo ku adaa miya ku adan wa muslimiintu waxa taa ila haa misku adaa yar nin shiqo laab layba haa takazwar quraanani khabeer markaas ilaacada madan ka dhigisan ilaacada quraanka akriina quraan ka midahay ah kor inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa muslimin fi kawra wala ma waxa uu xalaal samay ah xalaga murgo laa xalaga murgo muslimiin ti waan u cus gaaladina wa sab ya marka aa haaran qatana tixmuham saleex isay min la waydiye mid garxiira iyo mid sigaariyada hadii wax kale la wayn salaad iyo tujiraad labada asaasoobixeen quraanka waa yaqaan fiqigi waa yaqaan laa tujina laba faasif لكن faasif adu waxa si fiisku badan garxiir laakin wala faasif laakin kana si fiisku bana mid ka garxiirkan waxa hadiis ataqat oo qatiana و ادلعه ابو بخاري مسلم انه حرام يهي ان كلك خيرا اه ادلعه بوهاري مسلم كتاوي مره كانوا مرضى متشارهم النقم ميده كليته ومجاهر بالمعصيه قف كهرخير كان معصيده لجهر قف كسته مسلم كان فاسق يها كلك خيرا فطف كف فاسق هو يري مره صورته الا وكاس كخيره هو فاسقه ونبغ خلافه لكن كان سيارك قال انه فاسق يها اكثر ما كان عليه على كل حال ارمى بدنك قدرين لو ساعتين ولكن كان سيضرك. هذا كان لابد وراتنا بوستل سيجار كعاد يلو ديبا سلام. خايرك لو فااسق وينك تا دورتان له. على كل حال متشابه مع هان سيجار وحارن قدع. وما وقع قفي كدح ان وذو كله هي ارينتاس اوو غا هبلات تا و. ها مجروح الفتاوي سوغعل شيخ حسن السيمين. ايو غا هلا نكو كادلا امامره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مثال ابي صلى الله عليه وسلم مثال ايو سمي كراعي يرعى حول شماء شماء هورته سيرا مركو وين لفهمه وطنكم مركو دولد ليهي مركو بلاران ود دولد مركو غباله waxay sameene si waqtiga abaartaan qoluhu u baabeen dul weyn ayay منك وخلينا هلكاس قبلها ودا ان تاس اد باقي كرتم له منك كلا هان لا داق دولك كلا لا داقه مخال نقي كب حي كو قلالي خولو قنايا وقتي حتى دولتي دالكان اوو دميدو وا لا سيريچ يقابوينه وكلهم مثالنا القوم المثالي صلى الله عليه وسلم متشابهه به اي حرامتي ايو مثالنا القوم المثالي واحد المثال كاس حولها مره دوغو بلارن ياهي dad ku ka fugeen ay لكن markaad maddug iyo wuxu ku soo haray bulka feeraha ku dhawdhaw qof marka damac uu waalayaa wuxu reeyaan u saaraha baaqina ay geedaha ka fokeeyo laba geedaa geedna sareey ku jira geedna uu saaraha ku jira geed ka kasokeey aan baajina u leey geela maalmey baaqday ma ma iska joogi oo tolafse la wuxreey mutashabihatinaabu khuleyaha sallallahu alayhi wa sallama shayga saga ka ekaaba haddaba mastaba ka eedido mutashabihat maaytan macdaawri xaraamnimada soo leedahay mastaba waxa ku leeyahay qadan xaraamta galq leedo mastaba xaraamti dalq leeyahay qadan mastaba gacan ku ugu jirto mastaba waxa gacan ku ugu jirtaa inta ka eedaydo wuxis ka ekaado dhan waxa وذالك قفص كسر ريحل جري او كلاوي خول جريها سويرعا الى لينيا خولي حول الحما سيرها هريري يس سي. يشكو وحا سو دقدغ يونا بي صلى الله عليه وسلم أن إنو يعني الماشيه حواليه الى باقان في الحما سيرها سي. على برارغه وان لكل مركب بقر كسط حما وسير اس الماضي بقر كسطه وعليه هي سيرو wa hay la haajra mel asagu seert oo xoriisa gool ugu daqataas waa haaran ah mel baan aan wax lo seero iyo qoola aanu had ma ahane inaad tiraalo melna ana goof gooni iyo too hadhaan awska ka gura melna had aanba tala daqa waa haaran taas beertaadu way ku gooni laakin dul aan beer ahayn oo ma tiisa ilaashayda waa Dagarka saaba seru ree ala bararu ga wa inna xina laa ilaahi seriisu maharim wa wuxuu haram tinay seraha ala wa wuxuu haram ala ka digay sheyga ala haram ka wa serihi allaahu taaba ala taab. oh. bararuba wa inna fil jasad shirka mudqatan adli baa ku jiraa ila salahat nakee ha gaakto sala qal jasad shirku جيركو دن و دوسه انده هتوسا خاران تنفيري دغه هتوسا اون خاران دغيسه غعن هتوسا خاران ق دقاقيب عربه خاران کوه مما ابن هردن و اتوسه ين هته هل ابن کو توف ويدا فسدت هطي عكس فسهادهن فسد الجسد كل جيركو دن فسهاده انده فسهاده دغه فسهاده فرجغه فساده ضمان و ما وهي القلب وقلبه marka qofka qalbigiisa tacwa gasho qalbiga amar siinayna markii la fi karaan inuu wa dow sanana ya begu wa dow sanana ya arko wa dow sanana fercu wa dow sanana gaamaha lugaha dhammaan kof wa dow sanana qofka qalbigiisa tacwa kubiisantu falkaas marka waxa ku soo baxaya iney tahay dhaqanka gaaladu ay dadka muslimka la doonaydo beenta lugu beerey iney xaraam oo wa maxay gabar muslimaalaha barki laga dhigay sidoo gaasho ورب الله يكبر وجيرك قربك سليمه التقوى ها هنا حديث يدري شيء وهي ودريشني وا ما خيب معصيده اي التقوى هنا الا كان في هلكا نو جيره الا كان في هلكا دو كو جيرو ودنها كو جيرو محمد البيني قف يرا جيركه وا فساده سو قلب يهيغسي ما دي كان نو شيغي هذه قلبي سو متي ميد موسيق سكادي جيسانا يبقى بانا والله الكعبس مارك هسوليه التقوى هاهنا التقوى هاهنا وقليه انا قد انك وقليه سكادي قوقولي وقليه وارد الله الكعبس هده جيساتين معصية خدعب اه معصية خدعب ميد دي حديث كما صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعماركم و اعماركم وكثير تكور قاره كريريان كاسر اله قلوب تسيريا الهي قلوب تضالع كلي و الهي اعمال ترى وضع على النبي جي صلى الله عليه والهي قلبك رواد على عملك ورواد ما في محمد صلى و عين خير هلكان افضيه القلب خير فضيه ان دهاق وين دوسنادا دهاق وين دوسنادا غاع ماق وين musxu dugay sene ceesu dugay sene iska laysay marka iskuleeyay qalbigay ilaahay ogaaneeyay maanta tan kamila asaas ka baxbaq leeykum alaw waran ka soo ida aad xambaaray heesaranu inay sababayn in kuulay saado dugay sene washa dayl aqad ka soo baxday maganta wallaahi ma iskicrat marka mardee karto qofku macsiira inuu dakhdabaasho saban qalbi musfaahade wa qalbi musfaahade marka iskuleeyay qalbigay